نستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاتقوا الله عبادَ الله حقَّ التقوى، واستمسِكوا من الإسلام بالعروة الوُثقَى أيها المُسلمون فضَّلَ الله اللياليَ والأيامَ بعضَها على بعض واصطفى من الشهور شهرًا جعله قُرَّة شهور العام خصَّه بمزيد من الفضل والإكرام نهارُه صيامٌ وليلُه قِيَم آياتُ الكتابِ فيه تُقرَى وتُتلَأ تُغلَّقُ فيه أبوابُ النيرانِ وتُفتَّحُ فيه أبوابُ الجِنَان فيه تُضاعفُ الأعمالُ وتُكفَّرُ الخطايا والأوزار موسمُ العفو والغفران شهرُ الخير والبركات تخرُجُ النفوسُ فيه من الغفلة والكسل إلى حلاوة العبادة فالألسُنُ فيه ضارعة والنفوس مقبلة وللعبادة وللعبادة فيه لذة ولها في النفس بهجة وفي الوقت بركة وإخلاص الأعمال لله من صيام وغيره أصل في الدين ولذلك أمر الله رسوله بالإخلاص في قوله فاعبد الله مخلصا له الدين وأُمِرَ النبي صلى الله عليه وسلمَ أن يُبَيِّنَ أن عبادَتَه لله قائمةٌ على الإخلاص فقال له قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ وبذلك أُمِرَتْ جميعُ الأُمَم قال جل وعلا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ والصلاةُ منزلتُها في الدين بعد الشهادتين وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمرُ بها في أوائلِ دعوتِه قال هرقلُ لأبي سُفيانَ بِمَا يأمرُكم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بالصلاة والزكاة والعفاف والصِلَة متفقٌ عليه وهي أحبُّ الأعمال إلى الله سُئِد النبي صلى الله عليه وسلم أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها ثم بِرُّ الوالدين متفقٌ عليه والزكاة قرينة الصلاة في كثيرٍ من آي القرآن وأصلٌ من أركان الإسلام تُطهِّرُ النفسَ من البُخل والشُّح، وتُنمِّي المالَ وتحفَظُه قال جلَّ شأنه خُذْ من أموالِهم صدقةً تُطهِّرُهم وتُزكِّيهم بها تقِي المرأَ من عقوبات الذنوب وتصرِف عنه عظيمَ المصائِب والكُروب وتُيسِّر له الأمور قال عز وجل فأما من أعطَى واتَّقَى وصدَّقَ بالحُسنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ورمضانُ زمنُ البذل والعطاء كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أجودَ ما يكونُ في رمضان وكلُّ إنفاقٍ فهو مخلوفٌ عند الله وقرضٌ مُسترد والمالُ يزيدُ بالصدقة ولا تُنقِسُه والمرءُ في صدقتِه يوم القيامة في رمضان عباداتٌ تُكفِّرُ الخطايا فَصِيَامُهُ يَغْفِرُ الزَّلَّاتِ وَالْأَوْزَارِ قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ومن حافظ على صيامه كان وقايةً له من النار قال عليه الصلاة والسلام الصيام جُنَّة متفق عليه قال ابن حجرٍ رحمه الله إذا كفَّ نفسَه عن الشهوات في الدنيا، كان ذلك ساتِرًا له من النار في الآخرة ومن صلَّى في ليلِه غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه متفق عليه قال النوويُّ رحمه الله والمرادُ بقيامِر مضان صلاةُ التراويح شحْرٌ مبارك العُمرةُ فيه تععدل حج قال عليه الصلاة والسلام لممرأة من العنصار ما مَنعَك أن تتحجين معنا قالت كان لنا ناضح فركِبَهُ أَبو فان وابن لزوجه ابنه وَوتَكَ ناضحا الننضَح عليه. قال فاذا كان رمضان اعتمر فيه فان عمره في رمضان حجه رواه البخاري قال ابن الجوزي رحمه الله فيه ان ثواب العمل يزيد بزياده شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد وكتاب الله الكريم انزل في رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهو زمن الاكثار من تلاوته كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكلما تلى المسلم كتاب الله ارتقى في الجنه قال عليه الصلاة والسلام يُقالُ لِصاحِبِ القرآنِ قرَأْ وَرْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُوهَا رواهُ أحمد والدُعاءُ مِفتاحُ الفرجِ وسُلَّمُ الصُّعُودِ للخيرات والله تفضَّلَ بإجابةِ دعوةِ الصائم قال عليه الصلاةُ والسلام ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتُهم الصائم حتى يُفطِر، والإمامُ العادِلُ ودعوةُ المظلومِ يرفعُها الله فوقَ الغمامِ ويفتحُ لها أبوابَ السماء ويقولُ الربُّ وعِزَّتي لأنصُرَنَّكِ ولو بعد حين رواه التلمذي ومن كرم الله أنه يزيد الفضائلَ في رمضان، فجعل العشرَ الأواخِرَ منه صفوةَ الشهر ففيه ففيها ليله العباده فيها تعدل عباده 1000 شهر ولقدرها عند الله يكثر تنزل الملائكه في هذه الليله لكثره بركتها والملائكه يتنزلون مع تنزل البركه والرحمه وكان عليه الصلاه والسلام يعتكف في العشر الاواخر يتحرى ليله القدر قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكِفُ في العشر الأواخِر من رمضان حتى توفاه الله، مُدَّفَقٌ عليه قال ابنُ بطَّالٍ رحمه الله، فهذا يدُلُّ على أن الاعتِكافَ من السُنَن المُؤكَّدة لأنه مما واضَبَ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمؤمنين الاقتداءُ في ذلك بنبيِّهم ففي الاعتكاف, قطائق ففي الاعتكاف قطعُ العلائق عن الخلائق <تصفيق> للتفرُّغ لعبادة الخالِق وإذا قويَت الصِلَةُ بالله رضيَ الربُّ عن العبد قال ابنُ شِهابٍ رحمه الله عجب للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة كل عام في العشر الاواخر حتى قبضه الله وحذر خوارق الصَّومِ ومفسداته وانياك ان تقع في اراض المسلمين واحفظ لسانك وسمعك وبصرك عما حرم الله قال الامام احمد رحمه الله ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يُمارِي في كلامِه كانوا إذا صاموا، أي الصحابة، قعدوا في المساجد وقالوا نحفَظ صومنا ولا نغتاب أحدًا ومن بُلي بسوءٍ من أحد فلا يُقابِله بمثل سوءته قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفُث ولا يسخَب فإن سبّه أحد أو شاته فليقل إني صائم رواه البخاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّمَ تسليمًا مزيدًا أيها المسلمون. دواءُ القلب في خمسة أشياء قراءةُ القرآن بالتدبُّر وخلوُّ البطن وقيامُ الليل والتضرُّع عند السحر ومجالسةُ الصالحين وليكن لك في شهر الصوم عملٌ وتهجُّدٌ وقرآن فاجعل شهر صومك عملاً متواصلاً ضد شهوات النفس وانقطاعًا إلى الله بالعبادة والطاعة ومدارسةً لآيات التنزيل وقيامًا مُخلِصًا بالليل فهو موسم التوبة والإنابة وباب التوبة مفتوح وعطاء ربك ممنوح فبادر بالعودة إلى الله واطرُق بابه وكثُّ أكثر من استغفارِه، واغتنِم زمنَ الأرباح، فأيامُ المواسم معدُودة، وأوقاتُ الفضائل مشهُودة وفي رمضانَ كنوزٌ غالية، فلا تضيِّعها باللهو واللعب وما لا فائدةَ فيه واللبيبُ من نظرَ في حالِه وفكَّر في عيوبِه، وأصلَحَ نفسَه قبلَ أن يفجَعه الموت ثم علم أن الله امركم بالصلاه والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ورضى الله عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنَّا معهم بجودِك وكرمِك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمُشركين، ودمِّر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا الرخاء وسائرَ براد المسلمين اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم رُدَّهم إليك ردًّا جميلًا، واجعل ديارَهم ديارَ أمنٍ ورخاءٍ وازدِهارٍ، واجمع كلمتَهم على الحقِّ والهُدى يا رب العالمين اللهم تقبَّل منا صيامَنا وقيامَنا، واجعل القرآنَ العظيم شافِعًا لنا يوم القيامة وفي قبورنا ربنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِينا عذابَ النار اللهم وفق امامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع اولات امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والاكرام عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقال ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون